إن اللَّهُ فَانِقُ الْحَمْدِ وَمَنْ نَوَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ عليك تقي الله زين عليم الذي جعل لهم مجونا تهتم بها في غلما كبير والبعض قد فصل. فَأَظْهَرُوهُ وَاسْتَمَعُوا فَضَّلَ فَصَّلَ